بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إن أجعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا علي حكيم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 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خلقهن الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا لَّعَنَقُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاق بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم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 اتٍ وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ لَقَادُونَ قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون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 لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لهم ما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وَمَن عَشْرًا ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمَا عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ الَّذِي أَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ولينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنْ مَا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي عَاهَدْنَاكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ قُتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرُ اللَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ الرُّسُلِ نَأْجَعْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ أَرْهَاتٍ يُعْبَدُونَ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 وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فبعون في قومه قال يا قوم أليسني ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي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 لَمَّا أَسَفُنَا تَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَوْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فجعلناهم سلفا وبثنا للآخرين ولما ضرب ابن مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوهنك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسراء قائل ولَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا وَاتَّبِعُوا هَذَا صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة لأبين لكم ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعbudوه هذا صراط مستقيم واختلف الاحزاب من بينهم فوين للذين ظلموا من عذاب يوم اديم هل ينظرون الا الساعه تاتيهم بغته وهم لا يشعرون الا أو مأذن بعضهم لبعض أعدوا إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخل الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خاددون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة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 إله في الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعده علم الساعة وعده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا ما شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلاب فسوف يعلمون